بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا الدرس من دروس هذه الدورة الأربعون في عظمة رب العالمين وكنا قد انتهينا من الحديث الخامس والعشرون والآن مع الحديث السادس والعشرون قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه واذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذب أحد من العالمين فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له رواه البخاري ومسلم وفي رواية كان رجل يسرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا ميت فحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي رب فوالله قدر علي ربي لا عذابا ما عذبه أحدا فلما مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك منه ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما صنعته قال يا رب خشيتك وفي رواية مخافتك يا رب فغفر له رواه البخاري ومسلم وفي رواية فتلقاه برحمته رواه البخاري ومسلم هذه القصة من عجائب القصص التي وقعت في الزمن السابق وهي من الوحي الذي أوحاه الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمها هو ولا قومه فأخبره الله بها فقصها نبي الله صلى الله عليه وسلم علينا وحاصل هذه القصة أن رجلا من الأمم الماضية أنعم الله عليه بالمال الكثير ورزقه الأولاد لكنه لم يشكر ربه على هذه النعم وأسرف على نفسه بالمعاصي فلما حضره الموت تذكر حاله مع ربه وكثرة ذنوبه وتفريطه في حق الله فتملكه الخوف الشديد من الله وعلم أنه متى ما لقاه فإنه سيعذب عذابا شديدا فهو يعلم تفريطه ويعلم معصيته وهو يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يؤمن بالجزاء والحساب وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت لكنه ظن بجهله أنه إذا أحرق سينجو ولن يعذب لأنه لا شيء أو لا جسد لا شخص موجود لا, لا شخص موجود حتى يعذب فظن بجهل هذا ولا هو مؤمن بالله ومؤمن باليوم الآخر مؤمن بالحساب والجزاء لكن ظن أن هذا سيجعله يفلت من العقاب. فأوصى أولاده بأن يفعل أن يفعلوا به ما فعلوه بعد موته لأنه قد أخذ عليه من المواثيق لكن هذا المسكين غفل أن الله على كل شيء قدير وأنه إذا أراد أن يبعثه بعثه وأن وأنه مبعوث مبعوث لا محالة حتى لو أحرق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه فإذا كل البشر مبعوثين حتى لو غرق الواحد في البحار فأكلته الأسماك أو احترق بالنار وذهبت به الرياح برماده كل مذاب أو افترسته السباع وحوش البراري وتفرق في أجسادها وأجساد الطير وحتى لو مات تحلل في التراب والتراب هذا هبت عليه الريح تفرق الأرض ولو نبشت تلك القبور وفرقت وبعثرت ولو زرعت الأرض ولو غمرتها المياه ولو حصل فيها خصف أو زلزال ولو غطتها البحار سيبعثهم الله سيبعثهم الله وهو على ذلك قادر وهو على جمعهم إذا يشاء قدير فالله سبحانه وتعالى جمعه أمر الأرض جمعت ما فيه جمعت ما فيها منه فقام بين يدي ربه فسأله اولا ما هو السبب الذي حمله على صنيعه فقال يا رب خشيتك مخافتك فغفر له وتلقاه برحمته إذا عظمة الله في قدرته على جمع ما تفرق وما ذهبت به الرياح وما صار في مياه البحار والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ثم انه عز وجل أقامه أقامه وسأله فأجاب فتلقاه برحمته هذا يدل على سعه رحمة الله لو قال قائل ما حكم الشك في قدرة الله على البعث نقول كفر أكبر لا شك لكن هذا لمن, لمن علم لكن من جهل فإذا هذه حالة خاصة حالة الرجل هذه حالة خاصة وإلا لو قال قائل ما حكم الذي يشك في قدرة الله على البعث أو يظن أن الله لا يبعث أو يمكن يبعث ويمكن ما يبعث فهو كافر لا شك كفر أكبر لكن قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغا عظيما يعذرهم فيه ربهم فالجهل بتفاصيل اليوم الآخر أو بتفصيلات القدرة الإلهية بعض ما يتعلق بالقدره الإلهية قد يحصل من بعض الناس يظنون أشياء فهو غير هازل ولا ساخر ولا يعني أنه يطعن في قدرة الله أو أنه يكفر أو قامت عليه الحج وجحد أو انه عاند لا ليس كذلك ليس بمعاند ولا جاحد ولا مكذب ولا مستهزئ ولا ساخر هذه حالة خاصة والإيمان بأن الله على كل شيء قدير وأن الله يعيد الأموات ويجازيهم هذا أمر مفروغ منه هذا من أركان الإيمان وهذا مما يجب على كل إنسان أن يؤمن به وأن الله يثيب ويعاقب بعد الموت هذا الرجل لما سأله ربه هذا الرجل لما حضره الموت وهو لم يعمل خيرا قط المقصود بها عمل الجوارح لأن عمل القلب لابد من وجوده وإلا كان كافرا لو قال واحد هذا ما عنده شيء من عمل القلب معناه لا يؤمن بالله اصلا ولا يؤمن باليوم الآخر لكن ليس كذلك هذا الشخص عنده عمل القلب وقول القلب موجود لكن تقصير في عمل الجوارح تقصير في الواجبات والمحرمات مع إيمانه بالله وبالجزاء والحساب وهذا واضح من قوله من خشيتك وأنت أعلم لئن قدر علي ربي ليعذبني واضح وفي هذا الحديث أن الخوف من الله من أسباب المغفرة وقد غفر الله لهذا الرجل على ذنوبه العظيمة لأجل خوفه من ربه ما عندما ما قال خشيتك يا رب ما خافتك فغفر له على ماذا وجود أصل الإيمان على خوف من الله يقول حافظ العراق رحمه الله في هذا الحديث فضيلة خوف الله تعالى وغلبتها على العبد وأن من مقامات الإيمان وبها انتفع هذا المسرف وحصلت له المغفرة طرح التثريب والخوف من الله عباده جليلة تحمل صاحبها على طاعة الله واجتناب معصيته وقد قال الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وقال الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وقال ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وقال ويرجون رحمته ويغفون عذابه وقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الحديث هذا في بيان عظيم قدرة الله وأن بعث الموت هين يسير على الله كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقصه إحياء الموتى لإبراهيم عليه السلام وقال الله له واعلم أن الله عزيز حكيم ودعوهن يأتينا كسعيا واعلم أن الله عزيز حكيم فأخبر تعالى خليله عليه السلام عمليا كيف يحيي الموته مع أن إبراهيم الخليل يوقن ويؤمن لكن أراد زيادة الإيمان وأن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين هو يعلم علما يقينيا لكن يريد أن يرى بعينه ليزداد إيمانا وفي هذا طلب المؤمنين الزيادة في مراتب الإيمان والارتقاء إلى مرتبه اعلى وأن من طموح المؤمن من طموح المؤمن أن يزيد إيمانه، وهذا من هذا من الاستبصار. بالله تعالى وعظمته وقدرته طيب لو قال قائل ما حكم تارك جنس العمل الذي لا يعمل أبدا نقول في شريعتنا تارك العمل بالكلية كافر ماذا كان في شريعة من قبلنا هذا الرجل رحمه الله بسبب مخصوص وتجاوز عنه له وضعه الخاص لأنه في بعض الحالات بعض البيئات بعض الأزمان بعض الأماكن قد يبلغ الجهل ببعض الناس مبلغا عظيما يوجد أحيانا عند حديثي العهد بالاسلام ما عنده علم يعني نعم الآن آمن بالله بتوحيده وبيوم الآخر لكن ما عنده علم بتفاصيل الأعمال ففي بعض الناس ممكن ما تبلغهم ما تبلغهم الأعمال حتى أشياء من العقيدة تخفى عليهم أيوة طيب إذا خفيت أشياء من العقيدة على واحد يعني معذور حتى لو أشياء, أشياء الأساسية هب أن شخصا مثلا لم يصل إليه وجود الملائكة ما عرف ما علم هل يقال هذا في النار خارج مخلد لا لم يبلغه فلذلك نحن القواعد عندنا واضحة يعني لا ينجي الإنسان من النار إلا الإيمان بالله والإيمان معروف وأركانه ستة بد من بها جميعا وقضية لا بد من العمل وتارك جنس العمل كافر الذي يترك ما يعمل أبدا خيرا قط نهائيا يعني عامدا متعمدا لكن ممكن توجد حالات بعض أركان الإيمان تخفى على بعض الناس في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان او أن العمل مثلا يخفي عليه أشياء أو ما يعرف تفاصيل الأعمال أو أو هذه حالات خاصة وهذا الرجل منها فلا يمكن يحتج بحديث هذا الرجل واحد كسلان أو لا يريد أن يعمل ويقول أنا خلاص يكفيني الإيمان وأنا خائف من ربي وما رح أفعل واجبا ولا أترك حراما ويربي رحيم وإذا قدمت عليه سوف يغفر لي كما غفر لهذا الرجل نقول هذا ومع ذلك نحن ترى ما نحكم على مصائر العباد أمر إلى الله ما نقول أنت في الجنة ولا أنت في النار أمر إلى الله إنما حسابه عند ربه لكن نقول لا تظنن أن هذا ينفعك هذه الحاله الخاصة انها تنطبق عليك كل واحد كسلان لا يريد العمل يقول أنا أنا إيه نقول هل سوف تقدر اولادك ان يحرقوك بعد موتك ويبعثروك في البحر فالهازل والمتلاعب مع معروف وشانه مكشوف وبعض الناس سمعوا من الخطب وقراوا من الكتب واطلعوا على الشبكات وسمعوا في القنوات سماعا تقوم به الحج عليهم ما في كلام ما هو مثل واحد في الادغال واحد في ادغال ادغال افريقيا او ما وصل له شيء او في عصور ماضيه قبل عصر الاتصالات وقبل عصر الشبكات وقبل عصر القنوات ما سمع ما جاءه من نذير ما جاءه أحد من رسل الرسل ولا من أتباع الرسل ولا ولا الان الوضع اختلف ومع ذلك الان نقول لو وجد واحد لو وجد ناس قوم في ادغال في بيئات في قطب في مكان ما وصلهم شيء خلاص لهم الله يحاسبهم حسابا خاصا يختبرهم الله عز وجل وأهل الفترة حكم معروف أهل الفترة حكم معروف المجنون والذي جاء الإسلام وهو يعني هرم لا يعقل والذي كان في مكان ما سمع عن رسول ولا عن رسالة هذا شأنه خاص له رب يحاسبه الحديث السابع والعشرون عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع ان أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فانزل الله تعالى وما كنتم تستثيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم الايه ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين فيصبروا يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين الحديث رواه البخاري ومسلم وفي روايه فقال بعضهم لبعض بعض اترون اترون اترون بضم التاء أترون, أترون, أترون, أترون, اترون ان الله يسمع حديثنا قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله رواه البخاري هؤلاء ثلاثه رجال من المشركين اسلم بعضهم بعد ذلك اجتمعوا عند البيت العتيق. وصف اجتماعهم ابن مسعود رضي الله عنه ووصفهم بوصفهم بقلة الفقه لأنهم شبهوا الله بخلقه من أنه يسمع جهر الأصوات دون سرها أو يسمع بعضها دون بعضها فصدرت منهم تلك المقولة الدالة على قلة الفهم وأفطنهم وأفقههم من قال إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا لكنه لم يجزم بذلك لا إن كان يعني كأنه يستنتج استنتاجا يعني غلبة يعني لكن ما في جزم وعلق علم الله تعالى بما يخفونه بسمعه إذا جهروا فلم يقطع بأن الله يسمع قولهم يعني سرا وجهرا ولهذا وصف بقلة الفقه معهم كما قال ابن بطال في شرحه وكذا في الافصاح والله تعالى سميع بصير يسمع جميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية باختلاف اللغات على تفنن الحاجات وتعدد الحاجات كم يقف على صعيد عرفة؟ ملايين ما هي لغاتهم؟ عشرات أو مئات اللغات ما هي حاجاتهم كل واحد يسأل هذا يسأل شفاء مريض وهذا رحمة ميت وهذا هداية الضال وهذا رزقا وهذا ولدا هذا يسأل زوجة وهذه وهذا يمكن كل واحد يسأل منهم عشرات الطلبات ومع ذلك الله عز وجل لا تغلطه المسائل ويعلم كل واحد ماذا يقول وبلغته وما هي الطلبات التي يطلبها ويعطي هذا ويمنع هذا ويؤخر هذا ويعطي هذا بدلا خيرا مما سال وهذا شرا مما استعاذ منه وه... عظيم هذا هذا من عظم الالهيه فهو عز وجل الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه والبعيد عنده قريب وان تجر تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون قال وقال سبحانه ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب وقال ألا إنهم يثنون صدورهم يعني يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم يعلم ما يسرونه وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور فالله يسمع دبيب النمله السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علمه وأحصى كل شيء عدده يعلم السر وأخفى من السر والسر من طوى عليه ضمير العبد وما خطر به قلبه ولم تتحرك به شفتاه واخفى منه ما لم يخطر بعد يعلمه الله وما سيأتي من الخواطر يعلمه الله ويعلم أنه سيخطر في بال فلان كذا وكذا في وقت كذا وكذا في حال كذا وكذا كما ذكر القيم رحمه الله في الوابن الصيب فعلمه وسمعه يشمل الاسرار والإعلان سواء منكم من, سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من هو مختف في قعر بيته في الليل ومن هو ظاهر ماش في الطريق في ضياع النهار كلاهما في علم الله سواء وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر قصة المجادلة وقد روتها عائشه رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت خولة بنت ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها تقول عائشة لأن في ناحية البيت في الطرف تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام تقول أنا يعني أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه يصل إلي بعضه ويخفى علي بعضه أنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول وأنزل الله فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع وتحاورك ما إن الله سميع بصير والحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا ووصله النساء وابن ماجه الصحة وابن تيمية وابن وابن حجر قال الإبان بن قيم رحمه الله في النونية وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق بلسانه وهو العليم بما يوسوس عبده في نفسه من غير نطق لسانه بل يستوي في علمه الداني مع القاصي وذو الإسرار والإعلان وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الان وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لدى الاعيان سبحانه وقال الله تعالى وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ظنكم هذا ظن السوء وظن الضلال أرداكم فأصبحتم من الخاسرين بارزوه بالكفر وتكذيب رسله فيجمعون ويوزعون يوم القيامة ويرد أولهم على آخرهم ويساقون إلى النار سوقا عنيفا يوزعون لا يستطيعون امتناعا ولا ينتصرون يشهد عليهم سمعهم وابصارهم مجلودهم وكل عضو من أعضائهم ويوبخهم تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ما كنتم تستخفون من القبائح ولا تحاذرون منها بل كنتم تجاهرون ولا تبالون وتظنون بأقدامكم, بأقدامكم عن المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون هذا ظنكم الفاسد الباطل صار سببا لشقائكم وهلاككم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ارداكم اهلككم فاصبحتم من الخاسرين وحق عليكم الخلود الدائم في النار اذا هذا حديث عظيم يدل على عظم سمع الله تعالى واحاطته عز وجل وانه رقيب على عباده شهيد على ما يعملون يعلم ما يفعلون وأن على العباد أن يخشوه سبحانه الحديث الثامن والعشرون مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر رواه البخاري وفي رواية مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله رواه البخاري وفي رواية مفاتح الغيب خمس ثم قرأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت إن الله عليم خبير رواه البخاري هذا الحديث اشتمل على أصل عظيم من أصول الإيمان وثوابت العقيدة هذا حديث يدل على عظمه الله ومن عظمته علمه بالغيب عز وجل وتفرد بذلك استأثر الله به قهر عباده بعلم الغيب ما يستطيع أحد يعلم الغيب إلا هو وبيده خزائنه لا يملكها إلا هو لا يطلع عليها إلا من شاء وما في أحد يطلع على كل الغيب أبدا إلا الله لا ملك ولا نبي ما يطلع الغيب إلا الله يطلع على بعض الغيب من يشاء من خلقه فقط قال الله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو لأن الآن في نقاشاتنا مع الدجالين والعرافين والذين يدعون علم الغيب والمنجمين وقراء الكف والفنجان والذين يضربون بالودع ويخطون في الرمل وحساب أبجد ابجد وناظرون في كرة الكريستال إلى آخره نتناقش معهم ماذا تقول لهم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله له غيب السماوات والأرض إنما الغيب لله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد إلا من ارتضى من الرسول وما كان الله ليطلعكم على الغيب وقد علم الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء كانت تفاديت كل الحوادث وما كان في شيء سبب ما كل سبب مهلك كان تلافيته لكن ما اعلم ياتي حادث من هنا سم من هنا دابه افعى عقرب من هنا دابة تقلبه من فوقه تقلب من على, من على ظهرها يدق عنقه عدو يتربص به وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو صفوته من خلق أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى الي الجن المؤمنين ماذا قالوا؟ الجن المؤمنون ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم؟ رشدا وماذا قال الله في قصة سليمان عليه السلام لما مات؟ فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين؟ لكنهم يشتغلون يظنون سليمان على قيد الحياة ولأننا لا نعلم الغيب شرعت لنا الاستخارة ونحن نقول في دعائها اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وانت علام الغيوب هذه أثار الإمام العظم الإلهية وقدرة الله وعلم الله الغيب ويجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الأصل وأن يوقن به ومن يعتقد أنه يعلم أو أن احدا غير الله يعلم ما في الغيب أو ادعى ذلك فقد كفر وظل ضلالا بعيدا ومن يعتقد أن السحرة أو الكهنة أو العرافين أو المنجمين أو آل البيت أو لا إما الاثني عشر أو, غلات أو الأولياء أو الأولياء أو السادة او الجن يعلمون الغيب فقد كفر. فما بالك عندما يقول بعضهم الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وما لو كان كيف سيكون ويعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بإذن الله. كلام فارغ الله ضرارات ضرارات ضرارات شيء مذهل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من يدعي علم الغيب فهو كافر ومن صدق من يدعي علم الغيب فانه كافر ايضا لقوله تعالى كل لا يعلم من في السماوات والارض غيب الا الله فلا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وحده شوف بعض ظلال الصوفيه وصلوا الى درجه انه يقول روح للشيخ واساله خلي يشوف لك ايش في اللوح المحفوظ ولما واحد راح للشيخ قال له انا قال لا في حادث سيظهر سيغل... عليك قطاع الطرق. قال بس أنا مضطر يا شيخ. مضطر أنا لازم أسافر. قال ما أستطيع فعل لك شيء. بس أنا أخبرك. قال طيب وإذا لازم لابد. قال اذهب للشيخ الآخر فلان. واحد أب... أ... رتبة أعلى يعني. راح له. قال كذا كذا كذا. قال خلاص روح سافر. سافر ورجع ما صار له شيء. راح للشيخ الأول. شيخ. ماصل رحت سافرت الحمد لله السلام ما ماصل شيء يقول عارف طيب واللي قلت يعني قالوا ليش أنا حولتك على هذا قالوا وإيش هذا قال هذاك يغير زي... في اللوح المحفوظ أنا قلت أنا غير أنا بس أطلع أنا بس أشوف هذاك يغير شو والله الواحد انت يعني هل في بشر كذا يعني ممكن يعني يق... تقبل عقولهم يعني طاف فين الدين فين الإيمان فين وين أركان الإيمان لا يعلم غير إلا الله وين علوه المحفوظ على طول وين أنت في الأرض تحت وهذا يقرأ وهذا يغير ابقيتم لله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم فإن صدقه يعني لو سأله لا تقبله صلاة أربعين يوما ولو سأله صدقه يعني في ناس يروحوا للتجربه يقول اجرب ويقول ما نخسر شيء ما تخسر شيء تخسر عقيدتك يا مسكين يقول ما نخسر شيء خلينا نسأل ما نخسر شيء وإذا سأله صدقه خلاص كفر خرج من الإسلام خرج كفر بما أنزل على محمد قال عليه الصلاة والسلام من اتى كاهنا او عرافا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه ابو داود والامام احمد وغيرهما وصحه حجر والعراف الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المغيبات فهو اعم من الكاهن في واحد يدعي العلم المستقبل في واحد يدعي علم الحاضر والمستقبل وفي واحد يدعي علم المسروقات والمغيبات طبعا هذه ممكن تكون اهون من جهه أن الجن يخبرونه يرون أشياء يخبرونه عن غيب مضى عن شيء مضى أو عن شيء مدفون الآن في مكان لكن المستقبل ما احد يعرفه نهائيا يعني اطلاقا الا الواحد في المية. من مسترقي السمع التي ينزلون بها إلى الكهان في الأرض ويخلطون مع تسعة وتسعين كذبة والعراف الذي يخبر عما في الضمير أيضا يجي يقول أنت في نفسك كذا أنت في نفس كذا والكاهل الذي يخبر عن مغيبات التي في المستقبل كما في القول المفيد وقوله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله مفاتح الغيب يعني خزائن الغيب جمع مفتاح وهو المفتاح الذي يفتح به وهو عبارة عن كل ما يحل مغلقا كالقفل على البيت ومفاتيح جمع مفتاح فشبه الأمور المغيبة عن الناس بالمتاع النفيس الذي يدخر بالمخازن والخزائن المستوثق عليها بأقفال بحيث لا يعلم ما فيها إلا بيده مفتاحها أو مفاتحها فلا يعلم الغيب إلا من بيده مفاتح أقفاله وهو الله سبحانه وتعالى طيب ما وجه كون هذه الخمس هي مفاتح الغيب نعم وما هي هذه الخمس على التفصيل وما هي أنواع الغيب يعني في عندنا غيب حاضر غيب ماضي حصل ما كنت تعلم وأنت ولا قومك قبل هذا وغيب حاضر الآن في أعماق المحيطات أشياء في المجرات الشمسية تحدث أشياء غيب حاضر وفي غيب مستقبلي سنتعرف على ذلك المشيئة الله تعالى في الدرس القادم ونكمل أيضا الأحاديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد